بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين أيها سادة المشاهدون في كل مكان السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا اليوم المبارك المفتوح وحلقة متميزة في ظلال هذه الأحداث الدامية التي أدمت قلوب المسلمين والموحدين من أقصى الأمة إلى أقصاها قلوبنا مع أهلنا في غزة مع أطفال غزة مع شبابها مع رجالها مع نسائها لذا أثرنا أن يكون عنوان هذه الحلقة غزة ألم وأمل ويشرفنا أن يكون معنا ضيوف كرام معروفون لجماهير قناة الناس و. ساحة الدعوة الإسلامية محليا وعالميا استاذنا الدكتور الحبيب صلاح سلطان الأستاذ بكلية دار العلوم أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم والدعية الإسلامي والمفكر الكبير المعروف مرحبا فالدكتور أحب أن أنوه أن فضيلة الدكتور صلاح سلطان جاء خصيصا لهذه الحلقة من دولة البحرين ليشارك جمهور قناة الناس والأمة كلها هذا الحدث الجلل الذي تمر به الأمة كلها ليس أهل غزة وحدها في هذه الساعات العصيبة ليكشف اللثام عن مفاهيم جديدة مع هذا الحدث الآن الذي تعيشه الأمة ليخرج الأمل من رحم الألم بإذن الله تبارك وتعالى كذلك يسرنا أن يكون معنا أو نكون نحن معه لأن هذه حلقته وهذا وقتها فضفضة فضيلة الدعية الإسلامي الكبير المحبوب لجمهور قناة الناس والجمهور الأمة المسلمة فضيلة الأستاذ الشيخ محمود المصري، مرحبا الشيخ محمود، سهل السلام بك. وكذلك أحب أن أنوء أن الشيخ محمود يعني جاء لتويه من المستشفى كما خبرني وقال ما كنت لاتخلف ولو كنت أحب على قدمي لأشارك بكلمة ودعاء حول هذا الحدث الدامي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشفه عن هذه الأمة كلها لتكون رايتها مرفوعة. وهامتها همته خفاقة في العلاء بإذن الله تبارك وتعالى الحقيقة يعني البدايات محيرة من أين نبدأ الحديث عن غزة وعما يعني يدور فيها لكن اسمحوا لي أن أقول وأنادي على غزة فأقول لها يا غزة يا غزة كوني بصمودك معتزة كوني بصمودك معتزه، موتي جوعا موتي صبرا شكواك الى رب العزة سبحانه وتعالى تحيا غزة ان شاء الله ان شاء الله املنا في الله كبير ان يرفع هذه الأمة كلها بهذا الحدث برغم مرارته ووحشيته ودمويته فان تعودنا او تعودت أمة الاسلام أن يخرج النور ويسطع من رحم الظلام الدامس أليس هذه حقيقة دكتور صلاح؟ الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى على آله وصحبه ومن وله وبعد في الحقيقة أشكر لقناة الناس اهتمامها الدؤوب بالأحداث التي تجري لأمة الإسلام واهتمامها الخاص بقضية غزة رمز العزة وأشكر من أعماق قلبي أخي الكريم الأستاذ أحمد الأزهاري وهذه المشاركة مع أخي وحبي في الله فضيلة الشيخ محمود يشهد الله سبحانه وتعالى أن يحبكم في الله عز وجل ويعني مباشرة ندخل إلى غزة ألم وأمل الألم حاد وشديد يكفي أن هذا الحدث الشديد اختارت له الطغمة الصهيونية وقتا كان يجب ان نفرح فيه بذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بذكرى الانتقال من الاستضعاف في مكة الى التمكين في المدينة المنورة هذا الحدث الجلل العظيم الذي يوافق هذا اليوم وهذه الليلة نتلقى نزيدا من الأخبار عن قتل قرابة 400 شهيد فلسطيني في غزة وقرابة 1500 جريح في إطار صمت عام وإطار هوان في أمة الإسلام أدى إلى أن يستأسد ويستنسر البغاث كما قالت العرب إن البغاثة بأرضنا يستنسره فلو كانت هذه الأمة بعوضا إن البعوضة تدمي مقلة الأسد يعني الأصل أن يكون لهذه الأمة نفس للدفاع عن نفسها أنا أتعجب وأيضا العجب عندي أن هذا الحدث بين هجرة وانتهاء شعيرة الحج والشيء الذي لا أستطيع أن أتصوره وقد أرسلت رسالة لبعض الإخوة الذين حجوا قلت لهم في رسالة على التليفون قد أعانك الله على نصف سورة الحج الأول فاستعد لتطبيق نصفها الثاني فأرسل أسأل قلت له اقرأ السورة نصف السورة الأول بينتهي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لكن بداية النصف الثاني إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير هذه الآية نزلت في السنة الثانية من الاجرى بمجرد نزولها خرجت ثلاث سرايا كما تعلمون سرية أباك الصديق الحمزة سرية عبد الله ابن جحش وتعجبت لأول مرة وأنا أقرأ هذه الصورة مع فجر يوم واحد من ذي الحجة أن الله تبارك وتعالى عندما أذن بالقتال في خمس كلمات أحاطها بضمانات منه سبحانه ولا حد له تعالوا إلى هذه الضمانات أول شيء أن الله يدافع عن الذين آمنوا بهذه المباشرة يعني أول البداية يقول لك أنا ضمن لك الدفاع عنه كون إن إسرائيل قاتلهم الله جابوا من أمريكا الصواريخ الذكية أو القنابل الزكية الـ F-16 حجدها الجدة ذبابات الآن على الحدود الله في عليائه يقول إن الله رها يدافع عن الذين أمنوا ويا أهل فزة والله ما علمناكم إلا خير المؤمنين في هذه الأرض الآن هذه نقطة رقم واحد نقطة رقم السنين في الضمان إن الله لا يحب كل خوان كفور وليس هناك خيانات ولا كفرا فيما يحدث في غزة كما يجري الآن خيانات كبرى من عرب وغير عرب وكفر بواح يستبيح كل كرامة للإنسان للرجال للنساء للأطفال للمباني للمدارس للجامعات للمساجد ثم يقول سبحانه اذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا ده الإذن م. بالكتاب وبعدها إيه م. إن الله وإن م. الله على, على نصرهم لقدير تعالوا م. بالحس اللغوي الأذلي العربي م. ده أعلى خامس مستوى من التوكيد في اللغة العربية المستوى الأول الله قدير عفوا الله قادر على نصرهم المستوى الثاني الله قدير سبه مشبهة أبلغ من اسم الفاعل المستوى الثالث إن الله قدير على نصره المستوى الرابع ان الله لا قدير باللام المؤكد بان والله المستوى الخامس النصر بين اسمه سبحانه وصفته الله وان الله على نصرهم لا قدير الله قولوا لي يا اخواني هل نيئس مع ما يجري في غزة اللهم لا اللهم لا يا ربنا نحن مؤمنون بكتابك وان صورت الشاشات اجلاء تتطاير في كل مكان اقول يا اخواني يا اهل غزة يا اهل الاسلام في كل مكان هذه ايات القرآن ان الله يدفع عن الذين امنوا ان الله يحب كل خواني كفور بعد ان اذ خمس كلمات بعد انضمان قوي جدا وان الله على نصرهم لقدير النص محاط باسم الملك سبحانه وصفته سبحانه ثم آيه بعدها ولا ينصرن الله من ينصره وبعدين نيجي على اول ربع التالت من الصورة ذلك ومن عاقبه بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا لينصرنه الله انا اقول لكل من تتطاول على اخواننا في غزة وان صوارخهم هي السبب اقولوا تعالوا الى كلمة سواه أنصفوا أنفسكم من أنفسكم وكونوا شجعان مرة واحدة الأحداث تظهر الرجال أصحاب الدين الحق أصحاب الخشية القلبية والحجة الصرعية الأرض أليست محتلة أم ليست محتلة ده البداية ألم يكن هناك اجماع من الأمة على أن أي احتلال يجب مقاومته شريعة وديانة ألا يوجد في القوانين الدولية والموافق الدولية لمن لا يؤمن بالله أن من احتلت أرضه من حقه أن يدافع فهو حق في القانون الدولي واجب في القانون الرباني الله سبحانه وتعالى يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أنا أقول اخجلوا كفاية كفاية من منكبين ينجون عن الأمة في واجب فرض عين على الأمة كلها ونيابتهم ليست كافية لا طرفة معنا لأن فرض عين مش فرض كفاية وبعدين يجي بعضنا يقول ان صواريخ غزة هي السبب في هذه الأحداث توافقا مع النغمة الأمريكية والاستوان الأمريكية الصهيونية المعروفة وبعدين العجيب الشيخ أحمد وأخي الحبيب الشيخ محمود أقول ان المسألة عجيبة جدا الله سبحانه وتعالى بعد ما يؤكد ذلك ومن عاقب بمثل ما عقبه ثم بغي عليه لينصرنه الله ايضا كلها بالتوكيد الشديد جدا ثم بعدها باعيات وما للظالمين من نصير نحن في بصورة الحج وهذا الاخر كلمة في صورة الحج افرادات النصر هنا يعني. سبحان الله وما للظالمين نكر في سياق النفي عم كما قال علماء اصرون الفقه. يعني ما للظالمين من نصير لا نصير للصهاينة وتطن في اذني وعقل وانا اريد ان القي بهذه الكلمات اليوم في عقل وابدان كل اخي في غزة كل مسلم متعاطف مع غزة في الارض الله يقول ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم قتلانا في الجنة وقتلهم في كما كان المرحة اخر حاجة يا شيخنا الكريم هي نعم المولى ونعم النصير آخر حاجة قلت سورة الحج سورة الحج فنعم المولة ونعم النصير لكن العجيب أن بدايات السورة حتى قبل الحج في ضمانات أخرى م. ضمانات عجيبة وأنا أقول قبلي أيضا أرجوك اسمع في طرح ذه غزة سيتحول الألم إلى أمل الله عز وجل يخجلنا عندما يقول من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيدهما يغيظ يعني ماذا نريد من ربنا ضمانات في آيات الحج اللي مخلصينه وبعدين الهجرة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني ثمين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكنته عليه وأيده بجنود لم تره بعدين وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم. إن شاء الله. الدكتور هذا راح حقيقة يعني ربطنا من جديد بالآيات سورة الحج وهذه كانت محطة مهمة جدا لنحاول نحاول أن يعني نفيق من هذا الحدث برؤية جديدة وتعامل مع القرآن الكريم نفسه هو المحرك الاساسي للمفاهيم الصحيحة والذي اخذنا الى هجرة جديدة في عالم الوعي وعالم المشاعر وعالم الحركة لهذا الدين ونصرته فذكرنا بقول الله تبارك وتعالى من كان يظن ان لن ينصره الله ولعل هذا الظن من ظنون الجهلية بالله سبحانه وتعالى ربما يحدث في بعض النفوس الضعيفة. وأنت أشرت محمود قبل ما نخرج للهواء مباشرة إلى أن الأمة تعاني مما يسمى ضعف اليقين. هذا نعم. يمر. وبالتالي إذا يحدث خلل في الرؤى نعم. وضبابية في الحكم على الأشياء نعم. ويورث حالة من الإحباط التي نراها الناس في نراها الآن على وجوه الناس في الشوارع. نعم. نعم. يعني للأسف الشديد ترى أن وجوه شاحبة يعني نعم. كإن علامة استفهام كبيرة. نعم. طب خلاص ما الدنيا ما مفهاش امان وخلاص يعني فيش حل يعني خلاص هنا مذابح مش قدرين نعمل حاجة سكوت في سكوت ماذا يعني كيف تعود الأمة الى حسن ظنها بالله القدير الذي ذكر هذه الصفة الكريمة في سورة الحج كمشورة الدكتور صلاح كرامك الله شيخ مصطفى ربنا يحفظك عمرك ويكرم شيخنا واستاذنا الدكتور صلاح ربنا يحفظه ويبارك فيه ربنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بنقول بداية لإخواننا في غزة يا غزة معذرة ومثلي ليس يعتذر عار علي السمع والبصر فالحياة يعني بنقول وحيد في ذاك يا غزة حياة يعني يعني يعني إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لما يحدث في غزة لمحزونون لمحزون لكن سبحان الملك كل حدث بيحدث في هذا الكون هو عمل لها وجهان وجه قد يراه الإنسان إذا ما كان عنده يقيم في الله وحسن ظن بالله يراه من وجه أسود والإنسان اللي عنده يقيم في الله وحسن ظن بالله وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك كما عند مسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى يذكر ان في ثورة فرنسية كان اثنين مسجونين فواحد فالاثنين بصوا من من نافذة السجن فأحد الرجلين نظر إلى الطين فبكى والآخر من نفس النافذة نظر إلى السماء فابتسم وهما الاثنين في نفس المكان فاحنا من نفس الموقع بنقول في ناس النهاردة نظرين من نافذة هذا الـ الـ الـ الحدف وبيبكوا لانه ما شايفين انه السورة سواد وهناك اناس عندهم حسن ظن ويقيم في الله سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره سبحانه وتعالى وإن الله على نصري بلا قدير لا يمتن أحدكم إلا وهو ويحسن الظن بالله علاقة الموت نعم نفس نعم. الأخير لحد أخر لحظة بحسن حد. الظن بالله لحد أخر لحظة ده يحضرني هنا حديث عجيب جدا وهتكلم طبعا أحداث غزة مم. لكن يحضرني حديث عجيب جدا حديث روام مسلم يخرج من النار أربعة وده من أعجب الأحاديث التي وقفت علي في عمر كله مم. يخرج من النار أربعة يسألونه مرة أخرى إيه وق قد يكون عندهم سوء ظن عندما دخلوا النار ظنوا انهم ظلموا ما تعلم يعني لا تعلم ماذا حدث ولا يخرجون من النار مرة اخرى بعد ان يدخلوا النار, بعد ويدخل... أن يدخلوا النار فيخرجون مم. مرة اخرى الحديث عنده مسلم مم. ثم يأمل الله عز وجل به مرة اخرى الى النار واحد فقط من الاربع شيخ مصطفى يقول ظني بك يا ربي اذ أخرجتني منها ان لا إليها اليها الله اكبر فيقول وانا عند ظنك فيأمر به فيدخل الجنة أنا, أنا عند حسن ظن عبدي في هذا الرجل رجبت عليه النار هيخش النار هيخش النار مم. وقد يكون عنده شيء من اللي يعني أنا بظلمت أسأل مرة خلاص داخل النار خلاص أنا مقتنع لكن يا رب عندي حسن ظن في قلبي فاحنا بنقول أن حسن الظن بالله إحنا عندنا حسن ظن ويقيم في الله عجيب بفضل الله سبحانه وتعالى سؤالك يا مصطفى النار بتحرق ولا ما بتحرقش بتحرق. لكن لما دخل فا إبراهيم عليه السلام قلنا يا نار يكوني بردا والسلام على إ السكين بتذبح ولا ما بتذبحش لكن بيقيم في الله سبحانه وتعالى المولى عز وجل يجعل سكين إبراهيم لا تذبح إسماعيل وفديناه بذبح عظيم البحر يغرق ولا ما يغرقش يغرق ورغم من ذلك قال اصحابه موسى إن لمدركون قال كلا إن معي ربي شاهدين فأوحينا والفاء تيجي بعد من مباشرة فأوحينا إلى موسى نضرب البحر بعصا فانفلق فكان كله فرق كالطود العظيم وينزل موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين ويعبد ويخش فرعون ومن معه من الكافرين فانطبق عليهم البحر فيغرقوا سبحان الملك هم مش واثقين ان فرعون غرق قال لا عايزين عايزين نشوف فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه فيأمر الله البحر وهو جند من جنود الله سبحانه وتعالى فيلفظ جسد فرعون عشان الناس تشوفه عشان يطمئنوا ان مات ويفضل جسده لحد يوم القيامه موجود حتى الان في في المتحف المصري نعم. ليه عشان نتهقن ان دي اهي فاليوم ننجيك ببدنك مش لتكون لبني اسرائيل لا لمن خلفك كل الامم بقى لمن خلفك آية سبحان الملك ال ال ال يعني السفين هل ممكن تسير في الصحراء لكن لا خلاص المولى عز وجل يأمر روح عليه السلام يابني يا السفينة يبنيها يا في الصحراء كل ما عليه كلمة لمن خلفك يعني دار في ذهني الآن أن خلفه من كانوا في مكاني وفي منصبي نعم من الملوك من, من الفراعين سبحان الملك ولذلك قالوا ان لكل فرعون الموسى نعم سبحان الملك فشوف المولى عز جل مرسيدنا إنه حلاستم يا ابن السفينة وكلما مر عليه ملأ من قومي سخر منه قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون ما هي عدم عذاب يعني سبحان الملك ويقضي ربنا سبحانه وتعالى ذات باء وقت الدعوة قال إن رب إني مغلوب فانتصر بعد أن أخذ ففتح خلاص ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر خلاص والتقى الماء على إيه سبحان الله على أمن قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعين الجزاء لمن كان كفر وتجري السفينة بين أمواق وصفها المولى عز وجل وهي تجريبين في موج كالجبال جبال الدكتور صلاح يمين جبال يمين الشمال من الأمواق والسفينة تجري بعين الله سبحانه وتعالى وبحفظ الله سبحانه وتعالى يوشع بن نون عليه السلام هل من الممكن أن عبد من عباد الله يأمر الشمس فتقف في السماء يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون يوم رحل فتح بيت المقدس نفس الموقف نفس الموقف يا دكتور صلاح إنه هو رايح موسى عليه السلام أمر بني إسرائيل بعدما أن ذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى ولكنهم قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون وموسى عليه السلام يموت ولم يفتح بيت المقدس يجي فتاه اللي هو يوشع ابن نون يكونه نبيا, نبياً, آآ آآ حا نبياً حاكما على بني اسرائيل بعد موسى عليه السلام ويقود هذه الامة المتبقية او جيل جديد على اختلاف الرويتين ويدخل لفتح بيت المقدس يوم الجمعة شهر بنصطفى هم السبت السفر يعنيوش حاجة mm. ويقدروا بنا تضيفة الشمس للغروب خلاص الشمس هتغرب فيوم يوشع ابن نون بقى اللي احنا بنقول في بقى اليقين يا اهل غزة اني عندي يقين إن انت لو امرت الشمس بيقين في الله توقف هتوق لو, أمرت لو لو لو رمت شوية مية على دبابة يهود هتحتارق بيقينك في الله سبحانه وتعالى فنظر إلى الشمس قوة الأيات الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور أنا عبد لله وأنت عبد وإنت, وأنت برضو من عباد جلند من جنود الله فحبست الشمس فلم تغرب إلا بعد يومين حتى فتح الله عليه بيت المقدس ده اليقين اللي خلى خل النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم والآية كما ذكرتها وذكرها دكتور صلاح ان سبحان الله إلا تنصره فقد نصره الله ده بيكلم على ايه عن الهجرة معين ايه نزلت فين في تبوك تابوك شوف يا دكتور صراحي الآن تنزل بعد كم سنة شيء عجيب يعني كأن المولى عز وجل بلهم افتكره بعد تسع سنين سعت الهجرة والنبي الوحد هو ابو بكر والاتنين في الغار إذ يقولوا لصاحبي لا تحزن إن الله معنا النبي سيدنا وكر يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه الارعانة يقول ما ظنك باثنين لله والثالث هو ما الله أسمار. افتكر دي مهمة أوجش محمود يعني أن شف محمود بيذكرنا ببمسألة غاية في الأهمية ولها دلالة قوية في في في هذا الحدث في الواقع المر لا. الذي تعيشه الأمة. لا. نحن أمة يعني يحاول بمكر الليل والنهار أن ننقطع عن تاريخنا. والمحاولات في هذا يكسر الجسور والكبار اللي بيننا وبين التاريخ مهدم أو يحاول يحاولون فيها هذا فبيشير الشيخ محمود إلى قضية تذكر التاريخ والقصص القرآنية كما شرط فضيلتك في لقد كان في قصصهم عبارة لقول الألباب فحبس الشمس اللي يو اللي نون تغيير في الزمن والدعوة للعبادة زي مثلا تبناها سعيد توفيق وقناة الناس دعوة لنصرة اخواننا في غزة تذكرني بحديث الرجل الذي قتل تسعة 99 نفسه وغير الله له الله. الارض ساعة موته يعني الله سبحانه وتعالى قادر وان يغير التاريخ والجغرافيا والزمان نعم. والمكان نعم. للمؤمنين نعم. بعباده نعم. وانتصارا أبقى. يعني اريد هذا المعنى قلنا الله على الصمد القدير ده اعلى بقى درجات ال... التوكيد نعم تفضل يعني هو الحقيقه في اربع عناصر اساسيه هي قواعد الامل فيما اتصور وانا كتبت في هذا يعني احد المقالات في الحقيقه هي صفح على صفحتي على النت القاعده الاولى قوة الملك التي لا تخر الله الله, الله. اسمه قواعد الامل قواعد الامل الله. الاربعه الله قوه الملك التي لا تخر الله. قوة المنهج الذي لا تغير تاريخنا الحافل واقعنا الماثل ما شاء الله ال ال القوة الاولى قوة الملك سبحانه وتعالى أنا أذكر هذا السفاح الصهيوني الذي قاد الحملة الجوية على جنين كما يقودها السفاح باراك الآن على غزة مم. هذا السفاح الذي قاد الحملة بعدها بأشهر الحملة على جنين في 2003 مم. راح إلى أمريكا وطلع في مكوك فضائي من وكالة ناسا مم. من وكالة ناسا انطلق المكوك بعد دقائق وصل إلى أرض, وليتر يعني أرض الرئيس بوش ثم تحطم هذا المكوك مع أكبر خمسة من الأمريكان علماء الفضاء وهذا القائن للقوات الجوية الصهيوني كان معهم تحطم وندل أيناء والله يا شيخ محمود ما كنت أعلم أقنت في أمريكا ما أقنت ما كنت أعلم أن هناك مدينة في أمريكا اسمها فلسطين صفحة. ما وقع المكوك الفضائي يا شيخ مصطفى إلا في مدينة فلسطين ولاية تاكسيس ولاية الرئيس بوش الحمد الله يهزم فيه وما في قدر الله محمد. حق قدر مم. نعم الله محمد. يعني, محمد. يعني ماذا نقول السين أن أدت بهذا الخبر مرة واحدة ثم قيل لها هذا الخبر سيكون في قلوب الأمة كلها في الله والله في مقال لي الانتفاضة في فلسطين وإحياء الأمل نحو التمكين الله في جريدة المجتمع وهو ايضا على صفحاتي على النت اقول قوة الملك سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده الله اذا الله. كانت الطائرات طلعة وعملها تقصف ومتين طلعة ملتها اسرائيل الى الان ترقبوا فان الله تبارك وتعالى يقول واملي لهم ان جايدي ماتين الله. ستأتيكم قوة الملك لان هناك جرحة مرضى زمنة أباء أمهات وكم دعوات من المؤمنين في أرض الله وجل ستصب جام غضب الله تبارك وتعالى على أولئك الصائمين. قال الثاني قوة المنهج الذي لا تغير المنهج يقول وتلك الأيام نداولة بين الناس. أه. يعني آه إذا نقلنا حتى من المنهج ونحن عندنا هذا القرآن العظيم لا يهزم لا يهذب. الله أعلم. أخونا قائد مشعل على قناة الفجر. في ظل هذه الأزمة رحت سنة للقرآن الكريم وتل القرآن كأنما أنزل اليوم كأن هذا القرآن ينزل اليوم عشان. في الاحتفال يوم 14 ديسمبر يوم وكتبت مقال بعنوان مفارقات بين تكريم هنية وتجريم بوش في نفس اليوم يسجد لله عز وجل أخونا هنية في الاحتفال بذكرى 21 سنة من الانتفاضة يسجد لله قبل ما يبدأ بعد تلاوة آيات القرآن لما قدموه ثم تلقى عليه الورود في نفس اليوم بوش في الجزمة في العراق في الحداء في نفس اليوم ويعني هذا اظن اظن يعني في في سوره الحج ايضا قول الله تبارك وتعالى ومن يهن الله فما له من مكرم يعني ومن يهن الله فما له من مكرم الله ان الله يفعل ما يشاء ف تظن ان هي خلاص يعني عندها شويه طائرات وجابت الاف 16 من امريكا الله سبحانه وتعالى يقول لا تنتصروا وتستقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة ألاف من الملائكة المسومين الحجارة اللي بتنسكوها وتلقوا بها اليهود بتكره اليهود بتكره الصعيمة لأن الله تبارك وتعالى أنبأنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال لم تقوم الساعة حتى يقتتل اليهودي والمسلم فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر ففيقول الله يقول الحجر او ينطق الحجر ويشرح له يقول يا مسلم هذا يهدي وراى تعالى إلا الا صدر الغرقد اذا القناد حتى, حتى الاحجار هم عندهم الوعي هتتحول اليه وهم عندهم يقين وبيظهرو يشوف محمود يعني الحجارة نفسها على درجة من اليقين ومن الوعي تفرق بين المسلم واليهودي وتنتصر للمسلم لكن الاحجار من اللي... باب اليقين كون له حس وادراك صحيح ربنا قال للسماوات الارض يطيعها طوعا او كرهن قالت أتينا طائعين ما شاء الله يعني شوف في 67 كانت الضربه اقسى من هذا امم وطلع شيخ على منبر كبير في العالم الاسلامي وانا لا اريد ان نسميها دولة لان الحرب الان شديدة واحنا نريد نجمع صفنا حكاما ومحكومين لكي نخدم القضية الإسلامية ليست العربية فقط الإسلامية العربية المجاورة احنا علينا ثلاث حقوق حق الاسلام اولا حق, ال... حق الاسلام حق العروبة حق الجوار ثم حق الإنسانية حق رابع لا. أقول طلع شيخ في مسجد كبير جدا م. وقال لا تحزن أيها العرب كانت القوامية العربية هي الصنم الأكبر في الزمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تقوم الساعة حتى يقتل اليهودي والعربي حرف في الحديد فيقتل اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا عربي هذا يهودي وراءه تعالى فاختله إذاعة إسرائيل. خطيب قوم يا دكتور. ربع. إذاعة إسرائيل في مساء يوم الجمعة الأولى بعد 67 وستين. قالت لقد أخطأ الشيخ سبحان الله. اليهود. سبحان الله. اليهود. هم يحفظون حتى. وعرفوا ماذا. ولذلك يعني كلام شيخنا الشيخ محمود قضية اليقين. أي يوكن اليهود بحديث نبينا ولا طوكن الأمة. لمجرد شوية طائرات وقتل منها اقول والله عيب لا يليق بحق الله عز وجل اذاعة اسرائيل قالت لقد اخطأ الشيخ فروى الحديث خطأ والحديث الصحيح لم تقوم الساعة حتى يقتتل اليهودي والمسلم الله وبعدين قالت الشيخ اخطأ في الاخير وان لم يذكر شجر الغلق الذي نزرعه الان نحتمي به يوم ان تكون المعركة الفاصلة الله دي قضية دينية مهش قضية سياسية فقط عشان السياسيين يبحثوها وشيوخنا ينحوها وبعدين تبدو قضية صراع بين غزة ويعني يعني قبيلة او فئة او قيلة حماس نعم والكيان الصهيوني لا هذه حرب بين الله وعدائه ولو كانت, لو كانت الصواريخ هي السبب في ضرب اليهود لأهل غزة طب احنا سنة 67 احنا ضربنا صواريخ عشان نضرب يعني لو كان هذا هو السبب وما كان و... هم كان يهود و في غيرها ولا اليهود هم اليهود واعداء دينهم اعداء الدين واعداء الوطن هم اعداء الوطن نعم. امر مسلم به ما يحتاج حتى ان ربنا يسوق الكلمة على لسان مشيديان بنسبة بتهذر حديث الدكتور صلاح نعم. ان هو لكل مسلم المسلم هو يقال ان هذا قاله مشيديان قال قال واحد اسرائيلي يهودي ان يقول ولن تكونوا انتم بل هم المسلمون إذا تساوى عدد مصليهم في صلاة الفجر مع عدد مصليهم في صلاة الجمعة لكننا على يقين أن هذا سيحدث شوف سبحان الملك حتى الشامير كانت. عندما مسك رئيس وزراء لا. طلب تقريرا من العواصم الكبرى من عملائه. في العواصم الكبرى كل أسبوع يحصون عدد مصلي الجمعة لا. مع مصلي الفجر فإذا كان الفرق كبيرا لا. فإسرائيل في أمان لا. الكيان الصهيوني لا. وإذا كان الفرق صغيرا هنا يبدأ الخطر, الخطر. وانا اقول نعم. الخطر قادم اذا اعتبرتوا اهل غزة هم فقط الخطر الامة الإسلامية كلها خطر على مشروعكم ما دام هذا القرآن يتلى في خمسين صورة حديث عن بني اسرائيل وهذا منهج لا يتغير ده عنصر عناصر الامن سابر للاطفال ان دلسوا وان شواهوا وان قالوا البعض الشيخنا ما تقرش حتى في المناسبات الرسمية ولا في الصلوار شيء عن أبان إسرائيل هذا الكلام يلقى الآن من بعض الأنظمة لتنوين هذه القضية تماما أقول سيبقى القرآن غالبا وليس مغلوها نعم هابد الله. الله. إنه الله سبحان سبحان والذي يحبذ هذا المنطق أنا بس عايز أقول حاجة حاجة. يعني يا عسل الشيخ محمود عن أمر ربما تم تغييبه بقصد وبعمد نعم. يعني واضحين لماذا لا تنشر الصحف ووسائل الاعلام العبرية او الصهيونية صور عن شارون نعم. شارون نعم. يقتله نعم. نعم. الله سبحانه وتعالى بالبطيء اذا صح التعبير نعم سبحان الله هو... يموتون في اللحظة وليس موت هو كنت في, في المدينه يعني جنازه فاضل فاضل و فتحت الاخبار لقيت ال... ل... شارون جات له والله يا شيخنا صحيح. تركت الفندق ونزلت جاري على الروضة عمدت الى الروضة فكنت اول واحد جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعت يدي الى السماء وتضرعت الى رب الارض والسماء اللهم اني اسأله ان تطيل عمره وان تطيل عذابه وان تجعله عبرة بما فعله في صبر وشتيله صحيح. وما بعدها من مذابح ان تجعل ذلك عبرة لكل ظالم في الأرض ولكل مؤمن في الأرض وأن تشفي بذلك صدور قوم منه والحمد لله هو إلى الآن فيما هو فيه وأنا أدعو الله وسندعو الله دائما وأرجوكم إخواني أدعو الله في كل مكان أن يجعل دماء أهل غزة لعمة وشقاء وتمزق ومرض لهذا السفاح ألمر والطغم الحاكمة معه باراك وغيره ولذني أن يجعل ذلك لعنة عليهم ومرضا دائما متجددا يراه العالم كله يطول عمرهم ومرضهم بإذن الله تبارك وتعالى أمين أسألك أمين. يا ربي أن تستجيب لدعاء المظلومين المقورين في هؤلاء الظالمين أمين. المعتدين شكرا محمود أه، أه، أنت كنت تتحدث معي قبل اللقاء عن يعني هذه الجملة التي نقولها كلما حدث مثل هذه الأحداث وتشابهت مع غيرها خصوصا في عمق التاريخ نعم تاريخنا نعم الإسلامي تقول ما أشبه الليلة بالبارحة أما الليلة فهي جرح غز نعم غزة غزة وأما البارحة فهي سقوط الأندلس ما العلاقة حيا حيا يعني بسم الله الحمد لله سلطة سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لما تتذكر شخ مصطفى ودكتور صلاح ربنا يحفظك وبارفيك رب العالمين سقوط الأندلس سقوط الأندلس يعني حينما تتذكر معاهدة الاستسلام التي عقدها محمد الصغير وده كان اخر ملوك الاندلس حينما خلاص خلاص هو بيسلم خلاص بلاد الاندلس بعد 8 قرون تعيشها على الاسلام مم. ويقف على محمد الصغير بس الدكتور محمد الصغير ما يزعلش يعني في الاسلام فقط فيقف على تل بقرب القصر قصر, قصر الاحمر عند غرناطه مم. ويبكي بكاء مريرا على سقوط الاندلس فتأتي أمه عائشة فتقول ابكي كالنساء على ملك ضيعته ولم تحافظ عليه وتدافع عنه رجال <تصفيق> سبحان الملك فتخيل هذا المشكلة لحظا سقوط السقوط الأندرس بعد ثمان قرون إسلام تتعاشتها على الإسلام وعلى هذا الدين العظيم لماذا لم يعود لم يعود الإسلام مرة أخرى إلى بلاد الاندلس بسبب اللي بيحصل اللي حصل عندهم هو نفس اللي حصل في غزه الان او اللي بيحصل في غزه الان وان شاء الله لن يتم إن شاء الله الذي يحدث الان في غزه ان شاء الله لن يتمه الله عز وجل بل ستكون النصرة لاهل فلسطين ان شاء الله وسيكون الخزي والذل والعار ليهود أو لبني يهود ان سبحان الملك كانوا يعملوا يعني احتلال استيطاني أو او, أو احلالي كانوا يقتلوا أو يطردوا ويجيبوا مكانهم ناس يعيشون مكانهم الاسبان والبرتغال بلاد الاندلس ونهار. فكان اللي حاصل ان اقتل وهات مكانهم اقتل وهات مكانهم اصبحت البلاد كلها خلاص مستوطنة لهم وده اللي بيعمله دولئة اليهود اقتل وهات مكانهم اقتل وهات مكانهم لكن ان شاء الله مش هكتب لان ان شاء الله لن تقوم بالساعة حتى يقاتل المسلمين اليهود فيقتلهم من قول فقل التعقيب والصرعة وده اليقين بقى اللي عندنا في الله سبحانه وتعالى ان لابد ان احنا يكون عندنا يقين ان الله عز وجل ناصر دينه لا د وسينصر أوليائه وعباده في غزة وفلسطين والعراق والسودان وفي كل مكان نصرا مؤذرا بفضل الله سبحانه وتعالى وده في الله سبحانه وتعالى وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول آآ يعني آآ كما في الحديث الذي قال بخاري لما جاله خباب بن الأرطي قال رسول الله ألا تستنص لنا في عز التعذيب وخباب عذب عذابا شديدا م. هو بلاه رضي الله عنهما وعن كل الصحابة أجمعين عذاب شديد جدا كان خباب كان عندي أم أنمارس الخزاعية عليه من الله ما تستحقه وكان الطأمر العبيد عندها كانوا ي يولعوا الخشب لحد ما يصبح فحم وعزم بالله وجردو من ملابسه اللي فوق ويناموا على الفحم قال فما كان يطفف الفحم إلا ودك وشحم ظهري ال الذهن الذي كان يسيره من ظهره والذي ولذلك سيدنا عمر الخطاب لما تكلم عن عذاب بلال ف يعني خباب قال له انظر أنت أمير الأمم راح معل ظهره فرأى حفر في ظهر خباب من الأرض فمن شدة العذاب هو بيعذب راح للنبي عليه السلام قال له يا رسول تستنصر لنا الا تدعو الله لنا فغضب النبي وكان الحقيقة الالبديه في ذهن اي حد وليه النبي يغضب مش كان النبي يوم يصبره صاح <تصفيق> دكتور صح. <تصفيق> صح كان يوم يصبره وقال له طب ما تزعلش ومعالش وزب وان شاء الله النصر قادم غضب النبي ليه هو بيدي درس وفي نفس الوقت الدرس كان ممكن يكون قاسي فاداله الامل في الاخر قال انه كان يؤتب الرجل ممن كان قبلكم. فيحفر له الحفرة في الارض ويضع فيها وينشر بالمنشار من عند مفرق رأسي ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه الى عظمه ما يصده ذلك عن ديني طب خلاص هو اكده ممكن يئس يوم يدوني الامل بقى شوف نبع السلام اهم هيا احنا بنتكلم نارضة غزة ألم صورة شديدة آه. في الغزة آه. والبشاعة آه. ثم يفتح له الباب شوف ألمن. بقى احنا بنتكلم نارضة يعني في العنوان الجميل اللي اختاره دكتور صلاح غزة ألم وأمل فرح يدوله النبع السلام يدوله مم. ايه؟ يدوله مم. الأمل بقى مم. يقول له والذي نفسي بيدي لا يتمنى الله هذا الأمر هذا الدين حتى يصير راكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه والمشكلة عندكم ايه؟ ولكن لكم قوم تستعجلون ما تستعجلوش هي الصورة ممكن تكون صور لكن من المهن تقتل منح وشوف الده والذك في مصر لما محننا مع سمعه يقول لا يبلغن هذا الأمر وما بلغ الليل والنهار القرى الأرضية نصها الليل نصها القرى الأرضية كلها ما بلغ الليل وشوف ولن يترك الله بعز ولا يترك الله هذا الامر هذا الأمر حتى ايه؟ يبلغه الله ولن يترك الله بيت مدر ولا بيت وبر إلا أدخله الله زاديم بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلامه واهله وذلا يذل به الكفر واهله سبحان الملك حتى في مفردات هذه الاحاديث هذه الرواية و... صلى الله عليه وسلم شرح آه. يعني الى اماد النور آه. يعني اماد الاسلام ل... كل... لكل كل بيت من فنعاء الى حضر يعني تحديد شك... اماكن النصرة وامتداد النور شكرا مصطفى الله. انا كنت في احداث اقوع البرجين في امريكا كنت هناك دكتور صلاح دكتور صلاح طبعا عايش هناك وشاف الوضع وعارف المحن جات منها من حد ايه عز المحن دي كلها انه كنت هناك قبل وقع البرجين دول بعشر كيام كنت هناك في كنت في جزيرة كوينز ليه قدام من هاتنا على, على طول والله الحاجة. وسبحان الملك وكنا الساعة يعني بعد صلاة الفجر ومباشرنا دكتور صلاح قلنا نحن نتفرج على البرجين بس من خلال الشاطئ الاخر يعني ما بينهم ما بينهم ايه جزء من المحيط كده فاحنا بنتفرج فقط يعني وتفرجنا وشفنا يعني حاجة طبعا مبهرة جدا يعني سبعة الصبح سبعة بيتنا 9 على ربع او 9 وربع كانوا الاثنين على الارض سبحان الملك طبعا كانت ازمه ازمه المدة الفترة معنا ويقدر ربنا سبحانه لياسوق ايه على لسان بوش مترجمة من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انهم من قتل نفسا بغير نفس أنا انا في المركز زي في واشنطن بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا الدكتور صلاح الناس في امريكا لما سمع ترجمه هذه الايه الايه دي فين في القران ماقول القرآن فيه كلام بالمعنى؟ على سنه بوش. آه يعني شوف اللي ال ال ال يقتل إنسان كأنما قتل ناس جميع وملأ حياة فكأنما أحي الناس جميعا. والله الذي لا إله غيره. بختصر صلاح أدرى مننا نعيش هناك أكتر من. عف. شوف كم كم ألف أمريكي دخلوا الإسلام بسبب هذه الآلة التي تليت على لسان بوش. ولو, الله كان الله هذا ولو كان يدري. هذا الدين ولو كان يدري ما قرأ. ولو كان يدري ما قرأ. هو ده اليقين شوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم وتكملة الموضوع اليقين اليقين شيء عجيب تكملة النبي صلى الله عليه وسلم في غزبة الأحزاب الخندق والصخرة طوف قدامه مدفت صعبة كانت ممكن الصخرة بتقفش ويوم حبيبنا صلى الله عليه وسلم ينزل ويمسك المعول ويضرب أول ضرب الله أكبر وعطيته مفاتيحة فارس يا رسول الله أحدنا لا يستطيع أن يخضي حاجته يعني قبلك شوف اليقين اللي في قلب النبي النبع السلام ويضرب الضربة الثانية الله أكبر وع والضربة الثالثة الله أكبر وعطيتم فتح اليمن وسبحان الملك وقبلها بقى في الهجرة دكتور صراحة سبحان الملك إن عدد ذا كما يقول ابن سعد لأول مرة عشرة آلاف مقاتل يجتمعوا في الجزيرة ما حصلتش عشان يحاربوا حد لأول مرة يعني ده الشرايع ده اللي دلوقتي حشد جديد لم يحدث وبعد ما فيش أبدا حرب تجمع لها عشرة آلاف أول مرة هذا الاحتشاد الكبير جدا الرسول واجوب بهذه الكلمات النورانية اللي ذكرنا بها فضلت الشيخ محمود نعم دكتور أدعو معلوم. إخوان العلماء إلى هذه ال ال القوة في استحضار هذه المعاني في الأزمة من, من هنا هكي. القيادة تكون قيادة الأمة في علمائها وأمرائها وحكامها أن نأخذ بيد الأمة إلى الأمل وإلى برنامج عمل نعم. إن شاء الله يزيح هذا الألم عما قريب إن شاء الله طب طب أشترك هذا, أشترك؟ هذا المعنى أو هذا عم. الحدث يذكرنا بحديث القصة. يعني نعم. ان يحتشد عشرة الاف ولا لا لم يحب انت فلا عليه يعني بنصورة من صور الالتطاعة ال... لكن العجيبش ال... ال... عجيب مستهلا ال... ال... إن... أم... ان في نفس غزوت الخندق خبالي بقى شوف هم جايين لعشرة الاف ربنا يسخر سلمان الفارسي يجي بعد البحث عن الحقيقة لمدة عشرين سنة عشان يجي يسلم نعم ويجي ويشير على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق تخال بقى لو لم يحفر الخندق المنظر والمشهد كان يبقى هي دكتة الصلاة وفي اذ الخيانة اللي حصلت من بني كورايزة واليهود هم اليهود مم. في كل زمان ومكان وربك سبحانه تعالى يوسر لهم جند من جنود الله سبحانه تعالى الريح فتكفى الخيام وتك... و... و... و... والقدور تهراق و... و... و... ويدب الله عز وجل الرعب في قلوبهم ويقدر ربنا سبحانه تعالى في هذه اللحظة دعاء النبي كما عند البخاري اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب منزل الكتاب هازم الأحزاب اللهم مهزمهم وزلزلهم طيب انا عايزين نقف عند هذا الدعاء والفاظ وتحديد بكتور لا. لان هذا الدعاء كلما دعونا به في مثل هذه المحن لا. نشعر بانوار تغزو القلوب يعني. فهناخد هذا الدعاء والتأمل الله. فيه الله. بعد من اخذ هذا الاتصال الاخ عامر ابو جمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا اهلا وسهلا اهلا, أهلا بحضرتك يا تحياتي اليك وإلى الى الدكتور صلاح و الشيخ محمود المصري. الله يبلي عمفظ و ربنا يبارك لك يا رب و احفظك و نصرا للإسلام والمسلمين و نصرا في بغزة ان شاء الله أنا, انا والله كنت عايز بس يعني يعني طبعا احنا بنتعلم من حضراتكم كنت عايز بس في اربع حاجات في فيه اربع حاجات اقولهم جميع المسلمين لي ولجميع المسلمين في العالم كله اللي بيسمعون الان نعم. احنا حاجات عملية لنصرة إخواننا بغزة الان نعم. احنا طبعا عايزين مش يعني طبعا الدعاء والبكاء وكل حاجة ولكن احنا اخوانا في غزة الان يطلبون منا يعني افعالا حاجات عملية في متناول الجميع م. اول حاجة يعني نقدر نقدمها لاخوانا في غزة فهو قول الله عز وجل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه بمعنى ان احنا نبدأ بتغيير نفسنا من الان وانتوب توبة حقيقية الى الله عز وجل عشان ربنا سبحانه وتعالى يغير ويصلح يعني لا نبتعد عن الذنوب نترك الذنوب من أجل إخواننا في جبل وليكن أنا بشوف تزا... سجائر أترك التجار من أجل إخوانا في أنا صائم على معصية معينة أترك المعصية من أجل إخوانا في هو كل واحد فينا يبدأ بنفسه الآن ويصلح نفسه ويتوب توضح حقيقية إلى الله عز وجل مم. عشان هو يقول هذه نصرة لإخوانا في غزة إذا صدقنا الله فعلا وإذا كنا فعلا صادقين بما ندعي من نصرة لإخوانا في غزة هي أول حاجة ثاني حاجة خطوة لنصرة إخوانا في هو الدعوة إلى الله إن إحنا نتحرك ونحمل هم ديننا. يعني للأسف الشديد نرى كثير من المسلمين يعني بيحمل أهم شيء نفسه خلاص يتزوج ويتناسل ويأكل ويشرب وبس لا لابد أن احنا نحمل هم ديننا كما كانت رسول صلى الله عليه وسلم يحملون ام الدين ويضحون من اجله باموالهم وانفسهم واوقاتهم وحياتهم كلها من اجل دين الله عز وجل يبقى ان نتحرك الله عز وجل كما قال الله عز وجل على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن يتبعني اذا قلنا فعلا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ان احنا نتحرك بالدين الله عز وجل وندعو الناس الى دين الله عز وجل ونؤمر بالمعروف وننهى عن المنكر كي ننصر اخواننا في غزة ونأمر الناس ونحصهم على الجهاد بالمال وهو ده العنصر الثالث هو الج... ان احنا نحص الناس على الانفاق في سبيل الله.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 كما قال الله عز وجل ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله لا فمنكم لا من يبخل ومن يبخلوا فإنما يبخلوا عن النفط إذا كنت صادق فعلا اقتطع جزء من راسبك جزء من تجارتك لإخوانك في غزة الآن ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة للإنفاق في سبيل الله وآتى سيدنا عمر بن الخطاب بنصف ماله لا لا ويومها قال اليوم اليوم أسبق أبا بكر يوم ان سبقته يوم ثم جاء أتى أبا بكر بكل ماله وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأولادك يا أبا بكر قال تركت لهم الله ورسوله فعلينا أن احنا نتخذ القدوات من هؤلاء الأطهار الأبرار هي الخطوة الثالثة أما الخطوة الرابعة هي الدعاء الدعاء لا نستهين بهذا السلاح وقال ربكم ادعوني استجب لكم علينا نحن احنا نصحى قبل الفجر نتعين كلنا صدقين فعلا نتهجد ونبكي لله عز وجل في صلواتنا في الركوع في السجود في كل وقت ان ربنا سبحانه وتعالى ينصر الاسلام والمسلمين وربنا سبحانه وتعالى يسدد رمية المجاهدين في سلسطين وفي غزة وفي كل مكان اخي عمر بارك الله فيك يعني دي نقاط سنتناولها ان شاء الله ترجمة العملية ولكن انا عايز لو, لو ان اهل غزة في محنتهم الان وفي جرحهم الغائر يسمعونك ماذا نعم. تقول لهم الان رسالة قصيرة وسريعة توجه الاخوانك في غزة يعني اقول لهم اكسم بالله يا دكتور أنا بالوقت الامطار تتساقط في غزة والله هذه بشرة هذه بشرة من الله عز وجل الأمطار الغزيرة رأيتها والله وأنا الاستبشرت وقدرت وقلت الله أكبر هذه الأمطار أمطار غزيرة تنزل الآن وتحتل بشرة من الله أقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون والنصر لكم إن شاء الله والله إن النصر حليفكم وربنا سبحانه وتعالى لن يتخلى عنكم ولا تسمعوا للمتخاذلين والمنافقين هؤلاء مصدقون كانوا موجودون في المدينة وكانوا يصبّطون صحابة رسول الله ويقولون غر هؤلاء دينهم يعني كانوا بيصبّطوا صحابة النبي صلى الله عليه من قبل نعم نراهم الآن يا دكتور نراهم الآن موجودون يعني, يعني المنافقين بتوع زمان هم هم المنافقين بتوع العيام جديد أنا أقول لهم اثبتوا وربنا وتعالى تعالى يصدروا والنصر حليفوكم إن شاء الله جزاك الله خيرا واصرة رسالتك وبارك الله فيك الحقيقة يعني مدخلة قيمة اسأل الله ان يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله وكل من يسمعونا من اخوان المشاهدين والاخ عمر بيتكلم في العنصر الرابع عن الدعاء وفي في, في ساعة المحنة والاعداد للجهاد وحفر الخندق يعني دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الجميل اللهم يا مجرية يا منزل الكتاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وزلزله الله مم. بهذا مم. بهذا, بهذا, بهذا النص يعني يعني هي كلمات معدودة خلينا نسمع تعليق الدكتور صلاح مم. الدعاء العال جميل نعم هو يعني, يعني هذا الدعاء مو غير السحاب وينزل الغفره ان فيه قوة امل لان هذا السحاب اذا مم. نزل خسر. ينزل معه استجابة الدعاء مم. نعم وينزل معه إحياء الموات ولا الأخ عم يقول وين... المطر في غزة الآن؟ تلعن أحد دعب لا. هذا الدعاء لا. مجرى السحاب جرى السحاب ونزل لا. المطر فورا للدعاء لا. وبعدين يعني حتى على الكافرين الله سبحانه وتعالى سأل فوق رؤوس البشر خمستاشر كيلو من الثلج وهو التفسير في الإعجاز العلمي ونزله من السماء من جبال فيه فيها من برد لا. جبال ففي جبال من برد موجودة فالله سبحانه وتعالى جاهز ايضا لإهلاك الطرف الاخر وبعد المنزل الكتاب الآية الكبرى المنهج العظيم ونزول المطر يوم بدر نعم عمل ايه مع المسلمين ومع الكافرين ده المطر ده جنب يعني جنب من الجنود يعني هنا سبب تثبيت وهنا سبب عذاب في الارباد نعم, في الإرباد. نعم. يعني بينهم بعض، نفس, نفس المطر نفس الارض نعم. لكن هنا تثبيت وهنا ارباد نعم. <تصفيق> نعم كذلك كل خير المطر والريح ودي مصر جنود, جنود. جنود يعني عايزين نعم. نذكر وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم في الأحزاب نعم. جاءت الريح فاختلعت كل شيء نعم. ف... ف يعني يعني الله قادر أن يجند الريح الآن ف... ف يعني نعم. تحمي إخواننا في غزة ونصلفها على صهينة يعني الله قادر هذا هو اليقين الذي نريد نثيره في قلوب نعم. المسلمين نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. منزل الكتاب هذه الآية العظم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الناس نسي الآية القرآنية القرآن العظيم اللي يعني من أنزل هذا الكتاب وتنظر بس للصواريخ يقول لك الف ستاشر تنزل القنابل الذكية والدبابات يا إخواني انظروا إلى الملك سبحانه نح الشاشة شوية والجاو إلى هذا القرآن العظيم في صور الأعراف وفي صور هود وفي ال ال الأنفال والتوبة وصورة القصص آيات من القرآن بتبين أن الله يزلزل بالقرآن قلوب الكافرين وينزع منهم القوة والتمكين ثم هازم الأحزاب يعني هذا التكوم لا. هذا ال... ال... ال... ال... ال... ال... الاجتماع العالمي وأرادت لبني أن تجيش الرأي العام العالمي لا. قبل أن تفعل فعلتها لكن الله سبحانه وتعالى يهزم هؤلاء الأحزاب جميعا إذا تحالفوا على الباطل وأنا أقول والله ستلقى أمريكا التي أمدت هذه المعارك دائما بكل ما تحتاج إليه ستلقى مزيدا من الركود الاقتصادي والبوار والهلاك والجرائم ما يزيد على ما يجري في غزة ستجد في يوم واحد من ولاياتها قتلى يزيدون عما قتل جميعا في محرقة غزة الآن المحرقة الثالثة ستجد هذا قريبا وكل النظام ما لأبر إسرائيل ننذره بهذه الدعوات اللهم يا منزل الكتاب اللهم يا مجري السحاب يا منزل الكتاب يا هازم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم حتى يعني الكلمات اهزمهم اللي طالعه من الالف نعم نعم والزين كانها زلزال يعني فيها الزلزال دي كأنما قبل الانهيار الله وبعدين اهزمهم الميم حرف في حسم لا. حسم وزلزلهم يعني الصوت بتاع الكلمات في معنى لا. زي ما ما نقرأ الايات قال رب اني مغلوب فانتصر الله. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر منهمر رأى حرف تكرار ونزل لتحت كسرتين طب الماء لما تطلع من تحت تعبير اخر وفجرنا الارض عيونا نم طلعا فوق يعني صوت الح... ال... ال... الكلمات الحروف نفسها الحروف نفسها نفسها كي انك شاف جرس نعم آ... من لا. عيونا لا. يعني من هامر عيونا خلتق الماء على امر خد قدر قد قد قد قد قد قد وحملناه على ذات الواح اين قدر الله. هذا الامر الله عنده رب العالمين ده عنده عند يا السحاب سبحان الله ده بيذكرنا يا شيخ مصطفى بحاجة عجيبة جدا في حدث الهجرة دكتور صلاح. لما النبي لما قالوا خلاص مئة ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا لا. مين يجري وراه عرف طريق الصلاقة صلاقة ابن مالك ويقابل النبي ويشوف النبي وتسيخ قوائم فرسه في الرمل لا. ومر في التانية فيعطيه النبي الامان فيأتي اليه ويروح النبي يقول له ايه كيف بك يا صلاقة ده فين ده النبي مطارد له مطارد صلى الله عليه وسلم يقول له كيف بك يا صلاقة اذا لبست سواري كسرة كسرة شوف سراقة يعني طبعا الموضوع هو مصدق النبي خلاص يعني هو وهو أسلا بعد ذلك لكنه شوف هو مش مصدق نفسه ممكن ده يحصل ويقدر ربنا سبحانه تعالى في عهد عمر بن الخطاب تأتي الجواهر وتأتي كل حاجة من عند كسرة وشوف الأمانة بقى يأتي الرجل بالصندوق رجل فقير يلبس سيابا رفة ويأتي الى عمر بن الخطاب يقول له ها فيه كنوز وكسرة فيقول له اما خبقت شاين بيضحك مع سيدنا عمر يقول والله لولا الله ما اتيتكم بيه لولا ربنا سبحانه وتعالى ما على الوعد, الوعد النبوي سبحان الله فيه عمر بن خطبي يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم السلاقة يقول اين السلاقة ها انا يا امير امام تعالى ويعطيه السوار يكسر شوف بعد كما في زمن واحد يعني فيه بين الصدعاف شديد ومطاردة النبي صلى الله عليه وسلم وجوائز آه. آه. يأتي برأسيه هو آه. ابو بكر آه. آه. وفي نفس يعني سنوات آه. لم تنبع عشر سنوات آه. على هذه الحادثة ولا خمستاشر سنة سنوات محدودة جدا يعني مدة محدودة جدا اذا الامل قريب والايام بيننا لا بد ان يعلموا ان وراء ابناء غزة خط استراتيجي قوي من صدور وعقول ووجدان وابدان امة باكملها امة باكملها تنتظر اليوم المشعود لمصارعة بني صهيون اجمعين وعملائهم في أرض الله تبارك وتعالى سيأتي هذا اليوم لا نشك فيه أبدا فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيه فهتيقوا من أقوام الأرض ومن شتات الأرض اجمعهم وبعدين بعثنا عليكم عبادا لنا لا عباد لسلطة ولا لمال ولا للنساء ولا لأي قانون أرضي إلا قانون رب الأرض والسماء هذا وعد الله هذا وعد الله الله سبحانه وتعالى يقول بعثنا عليكم مش لكم عبادا لنا ولبأس شديد وشايف شديد دي تحس يتحسن ودت بالأرض يعني برضو الشين وده المرتين ربع بين الآية والحديث عبادا لنا والحديث يا مسلم يا عبد الله نعم. خلف لذلك الله سبحان الله تقلع عبوديه ولن يمسك الله الحجر والشجر إلا للعبد م. إلا حق العبوديه لله بجد كونوا ربانيين بادا لنا وهنا يا عبد الله م. م. حق حقق العبوديه لله فات مصر بفضل الله ولذلك ده ده ده اهم عنصر ولذلك احنا بس عشان عشان لسه بس حته اليقين برده تذكرني ب يعني دكتور صلاح بعمر بن الخطاب برده في م. موقف عجيب جدا لما عمر بن العاص جاء مصر وفتح مصر وكان لأهل مصر في هذا الوقت عادة سهيئة يعني لما كان في شهر بقونا من أشهر العجم كانوا يأتون بجارية ويشتلوها بثقلها ذهبا وبعدين يحلوها بالذهب ويرموها في النيل حتى يفيد النيل ويرضى عنهم اعتقادا منهم بأن النيل لن يرضى عروس البحر أو عروس النيل يحيوها دلوقتي سبحانه المال يعني كانوا, كانوا يظنون أن النيل لن يفيد عليهم بالماء إلا إذا رضي عنهم ولن يرضى عنهم إلا إذا فعلوا هذا الأمر فعمر بن عز قال ان هذا لا يكون في دين الله وان الاسلام جب ما كان قبله ويوم يرسل لعمر بن الخطاب بهذه الوقع يقول لقد احسنت وان الاسلام يجبه ما قبله فاذا وصلتك رسالتي ستجد فيها بطاقة فاذا وصلتك فألقاها في, في النيل البطاقة مكتوب فيها ايه تختلص من عبد الله عمر عبد طبعا. عبد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> من عبد الله عمر, <تصفيق> <تصفيق> عمر بن الخطاب الى نيل مصر انا اكلم نيل مصر ايوه مهيوش عبدالنون كلم الشمس لأنا ما كلمش النيل شوف وده يقين لأهل غزة. كلموا السحاب، كلموا الكون ده كله فهو كله جند لله سبحانه وتعالى. ده عرش مالك الملك ومالك الملوك اهتزل موت عبد من أباد الله وعمر بن معاذ. فإذا بعمر فإذا بعمر بن معاذ. لَنَلَوَهُ الْحَدِيدُ تأتي نعم. البطاقة من عمر بن الخطاب إلى نيل لمصر أما بعد شوف الكلام بقى الخطاب عمل إزاي؟ إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري. يعني اللي نعم. بتبقشش علينا وبتجرب مية لا لا لا مش عايزين منك حاجة وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأل الله عز وجل أن يجريك الله. ويرمي البطاقة في النيل ويصبح الناس ثاني يوم أهل مصر كل واحد شايل المخلا بتاعته وماشي لأن لا تقوم لهم الحال إلا بهذا النيل م. وإذا بهم يرون النيل وقد فاض ستة مترا في ليلة واحدة الله أكبر. وتنتهي عادة السوق عن أهل مصر إلى يومنا هذا بيقين ويحفظ الله. الله الحق بكلماته نعم ويقطع دبر الكافرين في هذا الدكتور صلاح يقين عجيب نعم. والله الذي لا اله غيره لو ان احنا عندنا يقين في ان قادر الم... وعندنا شاء الله عندنا اليقين ده ان قادر ربنا سبحانه وتعالى يعطل كل هذه الطائرات ويعطل كل هذه الكنابل والرصاص وان ينقلب كل هذا في وجه الصهاينه لانقلب في وجوههم بفضل نعم. الله سبحانه وتعالى يقين بس في الله نعم. يقين في الله كان, كان في احدى الحروب التي تمت في العصر الحديث لما كانوا بيلقوا بعض الكنابل السامة يا دكتور صلاح في نفس اللحظة كان عباد الله يدعون فينزل المطر فيفسد عمل هذه الكنابل في نفس اللحظة سبحان الله العبد. سبحان الملك قادروا بإنسفات واحنا في إطار الكلام عن الأندلس مرة أخرى بنلاحظ إني كلما سقطت دولة اسلامية او دويلة او حاضرة يعني عامل اعداء الاسلام على المحافظة او صيانة اذا صح التعبير صيانة هذا السقوط لفترة طويلة يعني, يعني نريد ان نضخ في وعي المسلمين الـ الـ هذه المسألة ان اعداءنا دائما يحافظون على السقوط او على حالة التردي ف يعني كيف أو ما هي العوامل التي تجعل تجعل الأمة ترى الرؤية الصحيحة أو تعود لها الرؤية الصحيحة لمثل هذا الأمر بالتحديد صيانة السقوط نعم. سقوط الأمة في أي مجال من مجالاتها هو لو يعني ربطنا هذا الكلام من فضلك الشيخ مصطفى بهذه المظالم الصهيونية فنرجع إلى بروتوكولات حكماء صهيون بروتوكولات حكماء صهيون هي عبارة عن محاولة للتحكم وإفساد العالم كله لا. لكي يزحف على بطنه وفرجه ثم يتفرهون لا. للسيطرة على لا. لإقامة مشروعين لا. والسيطرة على العالم كله وتسخير لمشروعين وهم فعلا يعني قالوا سنسعى أن يرتكب الزنا تحت ضوء الشمس مم. ويرتكب الزنا الآن في كل الشاشات وفي كل المجلات وإنترنت وغيره فهذه أسلحتهم وهذا الامر الذي دخل الى بلادنا او ادخل الى بلادنا لصرف اجيال الشباب عن ان يكون رجالا مجاهدين اصحاب كلامه اصحاب قوة اقبى فوارس قف مكانك يعني اين مكانك ايها الفارس العربي من لهذه الارض من لهذه الاعراض من لهذه المقدسات شباب ينصرف الى البنات والى الملابس الـ الـ الـ الـ الـ الخليعة وإلى التسريحات المتنوعة وتقليد أعمل الغرب هذا ما يريده الصهينة المحافظة على سقوط الأمة بحيث لا يوجد مقاوم ولذلك المقاومة الآن مزعجة, مزعجة شباب والله مكتهلون في شبابهم رضيضة عن الشر أعينهم شديدة على الباطل أيديهم يركعون طويلا ويقومون بين ذي كثيرا هؤلاء يفزعون الصهاينة في كل وقت وحين. ولعل هذا مم. هذا يذكرني بقول أظن شاعر ال الكبير محمد إقبال رحمه نعم الله نعم حينما يقول لله. يعني أظن هذه له يا شباب العالم المحمدي ينقص الكون شباب مهتدي فأروه دينكم ليقتدي دين علم ويقين ويدي يعني هذه منظومة الفلسفة الإسلامية التي تتكون بها الشباب والذي هو عنصر أساسي في المقاومة الشيخ محمود كان برضه يحدثني عن إن الفردية ربما تنصر الأمة برجل واحد والقرآن أشار إلى هذا حينما جعل الأمة كلها في شخص إبراهيم خليل إبراهيمة كان أمة والدكتور صلاح يعني آه. عشنا معه في شهر رمضان على السعيد سعيد الشيخ حازم آه يعني آه آه حديث عن مصابيح الأمة, مصابيح الأمة بارت مصابيح بارت هل مضبط الأمة عن, عن يعني إخراج مصابيح جديدة كلام الله. يبشر ان الأمة المحترقة على أخوانها في غزة والأخ عمر متصل بيدينا برنامج عملي نعم. لنصرة نعم. هذه نعم. الأمة نعم. يعني هل هناك أمل أن يبزغ رجل يعني يعيد لنا مجد صلاح هذا الدين ويعيد الامه كرامته يعني شاء الله يعني الامه فضل مم. الله سبحانه وتعالى لما النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ان النبي عليه الصلاه لم يخص به جيل دون جيل النبي صلى الله عليه وسلم ما خص به جيل دون جيل مم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم رب اشعف اغبر زيت طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله الابره مم. في روايه الترمذي يوم يخص النبي رجلا منهم يقول منهم البراء بن مالك مم. يوم يجي البراء بن مالك في معركة تيستر ويجي استعصف عليهم وحصروها أشهر طويلة فنفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء فقال الصحابة لبراء بن مالك يا براء ألا تدعو الله أن ينصر جند المسلمين ألا تقسم على الله يا براء فقد سمعنا النبي يقول كذا وكذا فقال أجل وإذا بالبراء يقوم ويقول والنفذة عجيبة دكتور صلاحي يعني إيه أنا مش متخيل إن إنسان يقوم ويقوم ويقول اللهم إني أقسم عليك سبحان الملك يعني حتى ان آه شيخنا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله رحمه الله سعى لما سئل هذا السؤال هل من الممكن في هذا العصر ان واحد يقسم على الله طب اقسم على الله البراء قال اجل ان كان يقسم على الله ظن منه انه يستحق ذلك فلا اما ان كان يقسم على الله من باب حصر الظن بلف هذا يجوز إن يعني ان انا ما اقولش إيه ان انا انا رب الاقسام عليك ده ده حقي ان انا انا انا فعلا استحق ان انا اقسم عليك لا, لا. لا. ما يجوز انما من باب حصر الظن الفهوز انه انا الله اما اني اقسم عليك مم. ان تنصر جند المسلمين وفي روايه ان تملحن اكتافهم وان ترزق البراءه الشهاده في سبيلك يسهي. طب ليه طلب الشهادة طب ما ده تخليك يعني ايه مم. يعني من باب ايه انت وجودك ربنا جعله سبب وان قام النصر الا من عند الله خلاص ده لكن قودك بردو سبب ان كلما تستعصم موقع ما نقول يا براء فتقسم على الله هم كان عندهم يعني قلوب شفافة اوي اوي وحساسة اوي وكانوا يخشوا من الرياء فهو قال خلاص من الدنيا كلها عرفت بقى ان انا لو اقسمت على الله لابر الله قسمي فخشى الله. ان تتعلق قلوب الناس به انه يقولوا بس خلاص ما ما تعتلش, تعتلش هم في اي موقع معانا البراء يقسم على الله فائعة النصر وده كان سلاب عازل عمر بن خطاب لخالد ابن الوريد في عز الانتصارات اللي قدم الناس لو الناس قالوا كم. لن يهزم جيشهم في خالد وإذا به يبرخ خالد قبل ما يموت أما إني ما عزلت خالد عن, عن تهبة عن تهمة ولا ريبة ولا قيانة ولكن سمعت الناس يقولون ان الجيش الذي في خالد لا يهزم فخشيت أن تتعلق قلوب الناس بخالد من دون رب خالد في الموضوع اش مصطفى إن عايز أذكر النقطة اللي هيك إن ممكن واحد يكون سبب في نصرت أمة نعم وأذكر بعد إذن الدكتور صلاح آآ آآ آآ مثال بسيط نعيم بن مسعود في غزوة خندق الدكتور صلاح الله بن مسعود الأشجاع نعم. نعيم بن مسعود يسلم دون أن يعلم المشي يكون بإسلامه فعز بقى ما تكالبت كتائب الشرك والوثنية على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عشر تلاف ولم تجتمع الجوعة كما قال الدكتور صلاح قبل ذلك أبدا عشر تلاف وفي معهدة بين النبي وبين يهود بني كورايظة واليهود هم يهود خانوا اليه العادة. واذا بكعب ابن أسد يأتي الى حوية ابن أخطب يأتي الى كعب ابن أسد يقول له يعني ده يعني خلاص فآه خلاص ماشي بس تخليك معايا في الحسن ويتفقوا مع بعض على الخيانة يفتحوا الابواب الخلفية هيخشوا هيقتلوا النساء والذراري والشيوخ ويقتلوا النبي والصحابة بمصيبة كبيرة واذا بن, بن مسعود يسلم في هذه اللحظة ويقول للنبي لقد قد اسلمت فماذا اصنع بما تأمرني يقول انما انت رجل واحد هتعمل ايه ولكن خذل عنا ما استطعت فان الحرب خدعه نعيم بن مسعود عمل موقف ورب الكعبة من يعني من أعظم المواقف التي تقرأ في التاريخ راح لليهود وقال لهم قال لهم ده انت يعني هل هل تشكون فيه لا طبعا ده صاحبنا وحبيبنا ويعني وصديقنا وعشره عمره طيب ده قريش وطفان ندموا ان هم جم وهما يعني كل اللي عايزين يعملوه هيخشوا بس ياخدوا حاجه كده اللي ما عايزينه وهيسيبوكم وانت هتبقوا قدام محمد محمد صلى الله عليه وسلم ما <تصفيق> يقول لرسول الله مش مش عارف انه اسلف <تصفيق> فاذا ما ذهبوا انتم لا طاقة لكم بمحمد طب تؤمرنا بايه يا نعيم قال لهم اطلبوا 11 واحد من سادة قريش وغطفان يكون عندكم ايه رهائن فاذا ما انتهت الحرب يبقى ايه يفضلوا معاكم عشان يحموكوا وإلا هتضيعوا انتم قالوا خلاص نعمه ما اشرت وراح رايح لقريش وغطفان قال لهم ده اليهود ندموا على اللي عملوه معاكوا وراحوا قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ان هو ايه ان هم خلاص ندموا على كده وان هم خلاص هي يعني هياخدوا منكم 11 ويسلمو لمحمد يقتلهم طب بما تشيروا عليه قال لهم روحوا قول حربوا مع سبعه ناس من غطفان ومن قريش لمين يهود بني قريزه غدا هنبدا القتال لا ده غدا السبت ونحن لا نقاتل يوم السبت وبعدين خدوا بالكوا الحاجة مش هنبدأ معاكوا القتال إلا لما يجيبوا 11 من السادة عشان يكونوا عندنا رهائن فال قالوا بس راحوا لأبو سفيان قالوا له ده اللي حصل فعلا ده مظبوط زي من ما نعيم قال لكم ده صدق هم م. عايزين 11 يسلموا له محمد عشان يتقتلوا وراحوا هم رفضوا يبعثوا ال 11 لمين لبني قريزه فعملني قريزه قالوا له كمان ده برده نعيم بن فؤاد ايه فعلا صدق معنا تحفظنا الله ما بين يهود بني قريزه مهمه على اكمل مع. وجه رجل, رجل واحد احمد مصطفى رجل واحد كان سبب في التخزين ما بين قريش وطفان ده من ناحيه وبين يهود بني ثم ارسل الله الريح فكفأت القدور وقلعة الخيام ودبت الرعبة في قلوبهم بفضل الله وذهبوا عن المدينة الموالة بفضل وأظن الله وأظن كل مسلم خصوصا من الشباب الواعي المثقف اللي بتعامل مع الانترنت وما إلى ذلك يستطيع أن يقوم بهذا الدور أن يخذل عن ال الأم يعني يدفع شبهات المرجفين في في المدينة إذا صح التعبير لا اللي دائما ي يكلوا أسباب هذا الغزوة وهذا ال. وين يهود حبا على لا يعني هي مسألة مسألة يستطيع يعني كل مسلم وكل شاب يقوم بهذا بهذا الدور يوضح الشبهات وإن اليهود يهودهم اليهود لا, لا, لا القضية مش مرتبطة بخطأ من فلان أو علان لا مسألة. يعني, يعني رجل واحد أخذنا شيخ مصطفى يعني عندما يعني حرك هذا الكذاب الأشر. القسيس البابا الربان الثاني الحملة الصليبية بدعوة كذابة بأن المسلمين هذا مقبرة المسيح. ومش قبر المسيح على الصنيع تماما زي ما عمل بوش في العراق تماما يعني هم يستمرون الكذب ويبيعون ويشعون كأنه حقائق. فالمهم اتى هؤلاء الصليبيون إلى ارض فلسطين والشام فيهم ضم إلى الدماء بشكل عجيب. وفي يوم واحد قتلوا سبعين ألف رجل وامرأة وطفل في أرض فلسطين في نفس هذه الأرض سبعين ألفا قتلوا وأرسلوا رسائلهم إلى أربان الثاني قالوا يفرح المؤمنون لهم النصارى الصليبيون عندما يغسلون أرجلهم في دماء الكفار وغاصت الخيول في دماء الكفار ودخلوا بخيولهم الى المساجد وداسوا على المصاحف ماذا قدر الله سبحانه وتعالى ماذا قدر الله عز وجل يخرج رجل مثل صلاح الدين الايوبي ويقوم بكردي ليس عربية عندما تخلى العرب عن نصرة فلسطين هناك امة مسلمة في من الاكراد من الباكستانيين من الابغاد من المالذيين من الهينيين من, من الامريكان لا. من الفرنسيين سيبعث الله الرجال بإذن الله عز وجل انت تولوا وإنت تتولوا يستبدل قوم من غيركم ثم لا يكونوا امثالكم حقيقة دكتور صلاح وشيخ محمود يعني الحديث والجرح كبير لكن انتم يعني ابيتم الا ان يكون من الالم امل ان شاء الله مشرق بما سقتم من أدلة يعني تبعث اليقين من جديد ونحن على تمام اليقين بما قاله تبارك وتعالى في كتابه وما قالها صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة المطهرة بأن الأمة منصورة برغم الدماء النزيفة وبرغم الجراح الغائره وأيضا ملجأنا إلى الله سبحانه وتعالى الدكتور صلاح يعني سيدعو لنا بعض من الوقت ثم نختم الدعاء مع الشيخ محمود عسى الله تبارك وتعالى ان يجعل هذه الامطار النزلة في غزة بابا مفتوحا لقبول الدعاء فضلوا تلصر انا ادعو اخواني اخواتي يعني اللي مش متوضي يتفضى وارجوكم استحذروا قلوبكم في الدعاء يقول الله تعالى فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا الله. ونحن نريد ان ندعو دعاء المضطرين المتضرعين الخاشعين الأذلاء المساكين بين يدي الله رب العالمين فليس لنا نصل الله بإذن الله تبارك وتعالى فيتوضأوا يلحقوا بنا بإذن الله تبارك وتعالى ويستحضروا الجميع قلوبهم وعقولهم ووجزانهم نريد أن نشهد الله هذه اللحظة أننا أذلاء بين يدينا نستغيث به لإخواننا في غزة هاشم بإذن الله تبارك وتعالى اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد في السراء والضراء اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا ربنا ورب كل شيء ومليك يا ذا البطش الشديد يا فعال لما تريد يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب يا منزل الكتاب يا هازم الأحزاب اهزم الصهاينة وزلزلهم آمين. اللهم عليك بالصهاينة أجمعين آمين. اللهم عليك بالصهاينة أجمعين آمين. اللهم عليك بالصهاينة ومن عاونهم أجمعين اللهم يا ربنا يا ربنا ورب كل شيء اللهم إنا ندعوك وأنت الله لا إله غيرك يرجى فلا رب سواك يعبد أنت الله الواحد الأحد الفرض الصمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ربنا يا ربنا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين أنت ربنا إلى من تكلنا يا ربنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب من لكته أمرنا إلا تكون بك غضب علينا فلا نبالي لعوذ من نور وجهك لعوذ من نور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وأضاءت له السماوات والأراضون وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل بها غضبك أو أن تزل علينا صدتك لك العثم يا ربنا لك العتب يا ربنا حتى ترضى لك العتب يا ربنا حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا نستغيث بك لأصفال غزة نستغيث بك للتاء غزة نستغيث بك لرجال غزة نستغيث بك لشيوخ غزة نستغيث بك لدوان بغزة نستغيث بك لأشجار غزة نستغيث بك لمساجد غزة يا ربنا اللهم إن الصهايلة بغاة المعتدون وأنت أعلم بفسادهم وأعلم بظلمهم اللهم يا ربنا قد صوروا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في صورة خنزير يقف على آيات من القرآن اللهم يا ربنا إن الصحاينة قد وضعوا المصاحب في دورات المياه يمتحون به أبارهم اللهم إن الصحاينة في هذه الساعات يزيلون دماء المسلمين في غزة وغير المسلمين من الأبرياء الآمنين يا ربنا يا ربنا يا من بيده ملكوت كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء يا من يقهر ولا يقهر يا من يغلب ولا يغلب يا من له الأمر كله يا من بيده ماليد كل شيء يا من أمره بين الكاف والنون انقطعت من الاسمام انقطعت من الاسمام يا رب الارباد اللهم قد انقطعت من الاسمام الا سبب واحد الا بحبل منك ونصر منك وتأييد منك بنصر من منك لإخواننا في غزة وللمسلمين في الأرض أجمعين يا ربنا يا رخلها به ايدي لبرقعت اليك وهذا ضحرا ظاهر بين يديك وهذا ذلنا لا وقت عليك اللهم إنا واقفون ببابك متدللون على أعتابك لرجو رحمتك لرجو رحمتك لرجو رحمتك ونخش عذابك لرجو رحمتك ونخش عذابك نستغيث بك لأهل غزة نستغيث بك لأهل غزة <تصفيق> اللهم ما علمنا عنهم إلا خيره اللهم قد حاصروهم ويريدون أن يكهروهم اللهم قر أعداءهم من الصهائرة <تصفيق> ورد هذه الطلقات إلى صدورهم <تصفيق> هجر اللهم <هم> وخازنهم بالسلاح <تصفيق> واجعلها نارا متقدة عليهم فاتجل الله من الأرض مركانا من تحت أقنامهم ابتليهم بالأمراض التي لم تكن في أسلامهم اجعلهم عبرة للعالمين يا من أهلكت عادل وثمود وفرعون وقوم لو يا من أهلكت الفرعون غرقه يا من أهلكت قوم نوح الغرقه أهلكهم بالغرق وبالحرك. اهلكم بكل اية من عندك. يا من بيهده مقاليد كل شيء. يا رب السماوات وما اضلل. يا رب الاراضين وما اقلل. يا رب الرياح وما ضرين. يا رب الشياطين وما اغويت. يا رب كل شيء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا, يا ربي يا ربي يا ربي لا حول لنا ولا إلا الا بك لا نرتويك من اهل هزت السواح يا رب الارض يا حي يا تيوب بلحمتك نستغيث يا ودود يا مجيد يا الله يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيب يا عزيز يا جبار يا جبار يا جبار يا قهار يا قهار يا قهار, يا قهار اكهر الصهاينة اكهر من عاونهم اجمعين من الامريكان الملاعين الظالمين اللهم اننا نسألك ان تهلك من ظلم من حكومات امريكا لاخواننا في غزة هاشف في العراق في أمغانستان في الصومان في السودان في كل مكان من أرضك اللهم عليك بهم وعملاهم أجمعين اللهم عليك بهم وعملاهم أجمعين يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربنا يا ربنا نزعوك ستوسلوا إليك ولا تضرع بين يديك انتصلان على عينه حتى نكون شهود تحرير المسجد الاقصى يا ربنا افتح لنا طريق الجهاد والاستشهاد افتح لنا يا ربنا طريق الجهاد والاستشهاد وقال القلوب حكام المسلمين لغاية اكوانه في غزة القلوب المتحجرة لا تنصر اخوانهم في غزة ولا في الأراغ ولا في الصوبان يا ربنا يا ربنا اللهم قد أفسدوا علينا دنيانا ويريدون أن يفسدوا علينا آخرتنا ونحن نتوسل إليك يا ربنا أن تكتب لنا شهادة عند تحرير المسجد الأقصى اللهم افتح لنا طريق الجهاد والاستشهاد لنكون مع إخواننا في ملسطين نحرر ثالث الحرمين وأولى القبلتين ومسرى سيد الثقلين يا ربنا يا ربنا يا ربنا إن كانت لك لا ذنوب بيننا وبيلك فاغسرها واكبر رجاءنا لإخواننا اللهم إن كان معنا الآن سفر لم يذن وعندك مستجاب الدعاء شئب شي القارب شيخ راكا شيخ ركا شباب الخشا أطفال درد يدعو لك يا ربنا فاجم سبلنا وارحم نعفنا واجبر قصرنا وتغلق عمرنا واجبع يا ربنا أمر هذه الأمة على عمر رشد يعز فيها أهل طعافك ويزل فيها أهل بعصيتك ويضر فيه معروف وينهى فيه هذا المنكة وترفع فيه راية القرآن وتحكم شريعتك في كل مكان يا ربنا يا ربنا هذه كله منا منكسرة بين يديك وهذه أعلاقنا خاضعة بين يدينا وهذه أيدينا فارقوعة إليك ترسل إليك لإخواننا في غزة فلسطين لإخوارنا في كل مكان من أرضك أن ترفع لهم هذا الظلم والطغياء بالعبادك الظالمين بالهؤلاء الصهايلة المؤتدين ومن عاونهم أجمعين يا ربنا يا ربنا اللهم من عاون الصهايلة وتآمر معهم مقصد اللهم من تآمر مع الصهايلة على أهل جز على أهل الإسلام على أهل فلسطين من المسلمين وغير المسلمين فاقصد وأرنا فيهم يوم الأسود يا ربنا يا ربنا توسلنا إليك وتضرعنا إليك في رحمتك أخشى عذاب اللهم في الحينا وبيتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأمسانا وآخره ودعوانا الحمد لله رب العالمين. يا سامي نادم. يعني عايز أقول كلمة إخواني حبيبي وأهل وناسي في غزة. عايز أقول إخواني يعني إن كانت النصرة في شيء فالنصرة ما هيش مجرد الفوز والنصر على اليهود فحسب. وإنما النصر نحن نفسنا الموت على الحق ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمانوا اتقوا الله حق تقاطف ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال فآية تانية كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ورسل كتيلة أتل فهل خذلهم الله حاشا وكل وإنما أراد الله أن يكرمهم بأن يضيف عليهم إضافة إلى ردبة الرسالة ردبة الشهادة فيكون رسولا شهيدا فنكن على يقين ان اهم شيء ان احنا نموت على الحق و احنا على الحق ورسالة لشباب المسلمين قبل ما ندعوه بقول يا شباب المسلمين انصروا دينكم ما مهاش في الحرق والتخريب والحرق الاعلام حيث تخرج في يعني مسيرة سلمية تعترض وتنطق وتصرخ اعمل اللي انت عايزه لكن احنا بنقول رسالة مش لشباب مصر بس لكل شباب الأمة. حافظوا على بلادكم. مش عايزين نوش اعداء الاسلام الإسلام بينا مرة تانية. كفاية اللي بيعملوه في اخواننا في غزة. يعني دقائق. إني داعٍ فأمة من قلبك. جزاك الله خير دكتور صلاح. ربنا جزك عنه كل خير. اللهم يا رحمن يا رحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم. بديع السماوات والارض بديع السماوات والأرض يا, الله. يا علام الغيوب يا, يا علام الغيوب يا, يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا غفور يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد أهلك الصهاينة واشف صدور قوم مؤمنين اهلك الصهاينة واشف صدور قوم مؤمنين اشف صدور قوم مؤمنين اشف صدور قوم مؤمنين قرنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود حبيب. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ولحن عبيدك ولحن على عهدك ووعدك ما استطعنا لا بك من شر ما صرعنا نعوذ نبك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بالذنوبنا فاغفر لنا لأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمامك نوациنا في يدك نوациنا في يدك حكمك ما دفينا حكمك ابن فينا يا حكمك ابن سينا قضاء يا الله ابن سينا قضاء رسالك بكل اسم هو لك سبقيت به نفسك أو في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو به في علم الغيب عندك أنت على الكرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم أغف إخواننا في غزة أغف إخواننا في غزة اللهم أغف إخواننا أنا في غزة اللهم إنهم جوعاء فاطمهم جوعاء فاطمهم حفاة تحملهم حفاة تحملهم مرضى فداوهم مرضى فداوهم مرضى فداوهم مغلوبون فانتصر لهم مغلوبون فانتصر لهم مغلوبون فانتصر لهم, مغلوبون فانتصر لهم. مغلوبون فانتصر لهم مغلوبون فانتصر لهم مغلوبون فانتصر لهم اللهم ان اهل الارض فاتخلوا عن اخوارنا وانسى النصير والناصر والمعين ومن النصر الا من عندك يا رحيم انصرهم على اعدائهم صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والافات المهلقة أن فيه يوم اسودا كيوم عاد وثموت كيوم عاد وثموت آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سمائك وأن السماء سمائك وأن القدر قدرك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضائك وأن الجبروت جبروتك وأن اليهود لا يعجزونك وأن اليهود لا يعجزون فخذهم أخذ عزيز مختدر خذهم أخذ عزيز مقتدر خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اغذنا اخواننا المستضعفين في غزة اللهم اغذ اطفال غزة اللهم ان اليهود قد تقوى وبغوا علينا فان فيه عجائب كدرتك اغذنا فيهم عجائب أن ان فيهم وعدك الذي وعدتنا به اللهم انصرنا عليهم اللهم يكتب اطفالهم كما يتم اطفالنا رم النساءهم كما رموا نسائنا يكتب اطفالهم كما يتم اطفالنا رم النساءهم كما رموا نسائنا اللهم اسف دماء اليهود على ارض فلسطين اللهم اجعل سلاحهم غنيمه للمسلمين اجعل سلاحهم ونساءهم وذراريهم وأموالهم غنيمة للمسلمين اللهم اجعل سلاحهم وكل ما لديهم غنيمة للمسلمين يا رب رحماك رحماك بأهل غزة رحماك رحماك بأهل غزة اللهم انهم مستضعفين يا رب العالمين اللهم انهم فقراء وليك وانت الغني فأغنيني اللهم إنهم أذلاء إليك وأنك العزيز فأعزهم أعزهم يا رب العالمين أعزهم يا رب العالمين اللهم أعمدهم بمدد من عندك. امددهم بمدد من عندك امددهم بمدد من عندك يا ربنا هذا رجاؤنا فيك يا ارحم الراحمين اللهم انت ارحم بهم من رحمة الام بطفلها الرضيع اللهم انت ارحم بهم وبنا من الام بطفلها الرضيع اللهم ارحمهم داو مرضاهم تقبل شهداءهم اربط على قلوب ذويهم اربط على قلوب ذويهم اربط على يا قلوب ذويهم ارحمهم يا رحيم ارحمهم يا رحيم ارحمهم يا رحيم اجعل الدائرة على اليهود الملاعين اجعل الدائرة على اليهود الملاعين اجعل الدائرة على اليهود الملاعين اللهم لا تعاقبهم ولا تعذبهم بذنبنا تبنا إليك يا ربنا ارزقنا الليلة الليلة توبة نصوحا تضيق عند رزقنا الليلة توبة نصوحا أرزقك عنا أعطك رقابا ليلة من النار أعطك رقابا ليلة ليلة من النار أعطك رقابا ليلة ليلة من النار ردنا إليك مردا جميلا رد المسلمين إليك مردا جميلا رد شباب المسلمين إليك مردا جميلا رد نساء المسلمين إليك مردا جميلا أرزقنا الليلة توبة الضحى أرزقك عنا يا أرحم الراحمين، ارزقنا جميع الحصة الخاطبة، ارزقنا جميع الحصة الخاطبة، اجعل من تكلم ومن استمع كل هذا في موازين حسناتنا أجمعين، يا ارحم الراحمين، أثلك صدورنا غدا بنصرة أهل غزة، أثلك صدورنا الآن الآن بنصرة اهل غزة، أثلك صدورنا الآن بنصرة اهل غزة. اجمعنا جميعا وأهل غزة على حوض حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمن لنا اللذة يا الله بالنظري إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه انا باسم وباسم قناة الناس وباسم العاملين بقناة الناس وباسم الموظفين في قناة الناس وباسم العلماء والدعاء وكل من يظهر على هذه القناة نحن نتضامن مع اهل غزة نحن مع اهل غزة ومع اهل فلسطين باكملها نحن مع كل بقاع المسلمين هذا موقفنا ندعو الله عز وجل ندعو الحكام العرب جميعا الى اخذ موقف قوي حاسم بقطع العلاقات مع اسرائيل طرد السفراء الاسرائيين تصرف ايجابي يرضي هذه الشعوب وانا بتكلم على رسائل تصل الى الاف وسط لنا عن طريق القناة وعن طريق الموبايلات الشخصية بتدعونا الى التحرك الى الى الى ونحن نتحرك بانضباط وبوعي وبحكمة ونقول ان القناة ليست سلبية وليست صامتة وليست متهورة ولا تدعو الى التهور او التكسير او التخريب هذا كله ضد الاسلام الان الموقف يحتاج منا الى رجوع الى الله عز وجل يا جماعة لازم يكون لنا وقفة والوقفة هي أن نعود إلى الله عز وجل لا حل إلا في العودة إلى هذا الدين لا حل إلا بالصلاة لا حل إلا بالصيام لا حل إلا بالأخلاق لا حل إلا بالرجوع إلى الله عز وجل وده موقفنا ونحن نعلنه ونسأو الله عز وجل أن يكون معنا ومعكم وأن يسدد خطانا وخطاكم وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد هذه المشاعر الفياضة وهذه الضراعة إلى مولانا سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء ومع غزة الجريحة والدعاء لها مستمر من كل قلب موحد على وجه هذه الأرض لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نشكر مشايخنا وعلماءنا الأجلاء فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح سلطان أستاذ الشريعة بكلية دراهم جزاك الله خيرا الدكتور بارك الله فيكم وكذلك نشكر ل الدعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمود المصري جزاك الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجتمع مثل هذا اللقاء قريبا وقد رفع الله الغمة عن أهل غزة وعن كل بقعة مسلمة موحدة في أرض الله سبحانه وتعالى وأشكر لمخرجنا حمد السيد وكل الإخوة العاملين وهذه تحياتي مصطفى الأزهري استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته